شبكة مزامير آل داود تقدم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامي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 بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة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 الله سميع بصير ألم تر أن الله يورد اللين في النهار ويورد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٍ يجري إلى أدنى مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو وَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تدري فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور.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 يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يغني عن والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن